يقول السائل نحبكم في الله ما توجيه حديث أن التوبة حجبت عن صاحب البدعة مع العلم أن باب التوبة مفتوح اسال الله جل في علاه أن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله والحديث ان الله احتجر التوبة هذا فيه دلالة على غلط البدعة وسوء أثرها على صاحبها وذلك أن البدعة أمرها خطير جدا، لأن صاحبها يرى أنه على حق، فإذا ما نصح صاحب بدعة ودعي إلى التوبة منها، لا يقر أنه مخطئ أصلا، ولا يقر أنه مذنب، بل يرى أنه هو على الصواب، بينما صاحب المعاصي الأخرى والذنوب الأخرى إذا دعي للتوبة. تجده يقول أنا مقصر وأنا مخطئ وأنا أعرف أنني مخطئ وربما قال لك الله أن يوفقني للتوبة الله أن يعينني على التوبة بينما صاحب البدعة لا يخاصم ويجادل عن بدعته فهنا الفرق بين البدعة والمعصية ولهذا قال إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته وليس معنى الحديث أن من كان صاحب بدعة لا يتوب ليس هذا معنى كثير من اهل البدع وفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة وشرح صدورهم للتوبة وهداهم للتوبة لكن الحديث يبين غلظ شأن البدعة لأن صاحبها يرى أنه على حق بخلاف المعصية فإنه يرى نفسه على خطأ وعلى معصية نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل هناك صلاة للتوبه وإن كانت فما كيفيتها صلاة معينة للتوبه لا أعلم ذلك لكن المسلم يتوب إلى الله ويقبل على الصلاة وعلى العبادة وعلى الالتجاء إلى الله والإنابة إليه وكثرة الدعاء نعم أحسن الله ليكم يقول هل التوبة والاستغفار بمعنى واحد؟ لا ليس بمعنى واحد التوبه عرفنا معناها رجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر بشروطها وضوابطها التي مر مع مرت معنا والاستغفار دعاء الاستغفار دعاء السين في استغفر الله للسؤال والطلب فالاستغفار دعاء وطلب وسؤال وفي الحديث قال الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي أحسن الله ليكم يقول إنسان أخذ من آخر مالا والمأخوذ منه قد مات فهل له أن يتصدق بها عليه المال كل للورثة المال الذي له عنده يكون لورثتي فيبحث عن الورثه ويقول لهم هذا مال كان عندي لوالدكم ويسلمه لهم ويكون مساره مسار المال الذي للورثه نعم الله حتى اذا كان نعم إذا كان قليلا المال قليل خلو كثره المال انت صدق به أصحاب ال المال واصحاب الشأن ان تصدقوا به فلهم ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل إذا تاب العبد من ذنب ثم عاد إليه يدل ذلك على عدم صحة توبته لا لا يدل لأن الإنسان ضعيف والنفس اماره بالسوء والشيطان لا يزال بالإنسان فليس ذلك دليلا قد يكون الإنسان تاب في وقت توبة نصوح صادقة ثم بعد وقت نفسه الأمارة بالسوء أو القرناء السوء أو الشيطان توقعه في ما تاب منه أو في غيره فليس ذلك دليلا على أن توبته ليست صادقة وليست نصوحه ولهذا ينبغي على العبد أن يكون بالصفة التي مرت تواب ينبغي أن يكون تواب يعني يلازم التوبة ويكثر من التوبة ودائما يتوب إلى الله ودائما يحاسب نفسه ودائما ينيب إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل رجل أمضى عمره في المعاصي ثم أصابه مرض فعلم أنه سيموت هكذا قال فتاب عندها إلى الله فهل تقبل توبته التوبة التي لا تقبل عند أو يعني معاينة الموت معاينة الموت أما كون الإنسان مرض مرض وتاب في مرضه رجاله رجاله خير باذن الله سبحانه وتعالى والمصائب من فوائدها ان توقظ الانسان المصائب من فوائدها انها توقظ الانسان وتنبهه وتجعله يعود يحاسب نفسه يندم يرجع الى ربه جل وعلا وأما التوبة التي لا تقبل هي التي تكون عند المعاينة عندما يعاين الموت ويغرغر يعاين الموت هنا لا تقبل التوبة نعم أحسن الله ليكم يسأل عن علامة قبول التوبة على كل من جاء بشروط التوبة يرجو بذلك بأداء التوبة بشروطها يرجو بذلك رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى ويرى من نفسه خيرا اقبالا على الطاعات والعبادات وكرهية للمعاصي وبعدا عنها فهذه من الامارات والعلامات لكن لا يجزم الإنسان لنفسه بتزكية أو فضل أو نحو ذلك لا يزكي نفسه لكنه يرجو رحمة الله وإذا رأى من نفسه إقبالا على الخير وبعدا عن المعاصي هذه من الأمارات الدالة على الخير إن شاء الله نعم حسن الله عليكم هذا يطلب الدعاء أن يهديه الله جل وعلا نسأل الله الكريم لنا أجمعين وللسائل على وجه الخصوص أن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا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 انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعالنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت عالم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا